أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إن صيحة واحدة فكان كهشيم المحتضت ولقد يستون القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إننا أرسلنا عليهم حاصبا إلا نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راغدوه عن ضيفه فطمسنا فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزهر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الذبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ظلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوكوا ما إِنَّ كل شيء خلقناه بقدر